أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 وَإِنُّ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَأْنُونٍ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَا بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي أَوْمَيْنِ وَتَجَاعَلُونَ لَهُمْ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 ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فاننا بما ارسلت بكافرون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 حِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عذاباً خزي في الحياة الدنيا ولعذاب عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا تَبُودُ فَهَذِينَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَاءَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حتى إذا ما جذأها شهد عليهم سمعهم شَهِدَ عليهم سَمْعُهُمْ وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء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 أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنى الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا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 لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتيه آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ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 لا يقولن لها ذل وماذا أضل الساعة قائمة ولئروجعت إلى ربي ولئروجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلي وَإِذَا غَضَى أَنْعَمَّ على الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيبٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلُّ مِنْ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 اللقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.